مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَ سَلَامٌ سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَا إِنْ مَسْكُوبًا وَفَاكِهَةً كَثِيرَةً لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا أَن شَأْنَاهُ إِنْ شَاءَ فَدَعَلْنَاهُ أَبْكَارًا عُرْبًا أَثْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقحُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما الا اننا لمبعوثون او اباءنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ